وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمُ فِي مَا هُمُ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَصْطَفَى م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 خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ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 ومن يهدلله فما له من مضل اليس الله بعزيز ذي انتقام ولا ان سالتهم خَلَقَ خلق السماوات والارض ليقولن قُلْ قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاسفات ضره او ارادني برحمه هل قل حسبنا الله عليه يتوكل المتوكلون قُلْ يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فستعلمون فسوف, فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ان انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق.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 أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قُلِ لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة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 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أَحْسَنَ مَا أنزل إليكم من ربكم من قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون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 ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هموا قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم, وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون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 وَقالنلَهُ خَزَنَتُهاَاأَلمْ ياتِكُم رسُلُم مِنكُم يَطلون عَلَكُمُ آياتِ رَبّكُم وَذِرونَكُمُ لِق أيمِكُم هذاَا قالوا بَناَا ولكن حّت كلمُ العذاابِ على الكافِرين ولكن حّتْ كلمَةُ الْ العذااب على الكافِرين. إ دَخُلُ أَبَوَابَجَه النَّ مَ خَالدِينَ فيِيهَا فَبسَمَث وَْمُتَكَبّرين وَوسقَ الذينَ التَّقُرَبَّهُم إلىى الجَّةِ زُمَرا حتىَ إذَا جَ أهَا وَفُتِ حتىَ بَوَابهَا وَقَالَ لَهُ خَزَنَتُهاَا َسلامٌ عَلَْيكُمُ طِبَم َسلام عَلَْيكُم طِبَتُمُ وَقال الحَمْدُ لللههِ الذي صَدَقَناَا وَوعْدَهُ وَأَْرَثَن الْأَرْضَنَةَ بَوءُ مِنْ الجََّةِحيَثَُ ش فَنِعْمَ أَجرُْ العامِلِم وَتَرَ المَلائِكَ تتح فِينَ منِن حَول الْ العْ يُصَبّبحونَ بحَمِْ رَبِّهِم يُصَبِّحونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم, ربهم وَقُضَْ بَيْنهُم بالِحَقّ وَقِييل الحَمْدُ للله وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ